وشرعنا في الادب أو النوع العاشر ودوام الحرص على الزياده بملازمة الجد والاجتهاد في العلم والعمل يعني من الادب للعالم وكذلك كما ذكرنا أن هذه الاداب تتعلق به طالب العلم والعالم يعتبر طالب علم لكونه لا يكتفي بما عنده من علم لابد من التزود يتزود ليلا نهارا كلما ورد فائدة باذن تعلق بها هو طالب علم من هذه الحيثيه من, من الادب لا يكتفي بما عنده مين من علم لا من التزود وان يتصل بالكتاب والسنه حيث للسن لا ينتهين دوام الحرص على الزياده بملازمه الجد والاجتهاد ثم بين شيئا من ذلك من حيث العمل بالمواظبه على وظائف الاوراد من العباده وهذا قلنا ما يتعلق به بادب مستقل والاشتغال به والاشتغال والاشغال اشتغال بالعلم والاشغال المراد به ما يتعلق بممارسه العلم والتعليم العالم لا ينفك عن التعلم عن التعليم يعني يجمع بين الأمرين وان كان التعليم هو نوع تعلم تعليم هو نوع تعلم قال قراءه واقراءا ومطالعه وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا يعني يجمع بين اصناف التعلم والتعليم لان التعليم قد يكون بمشافه بالتدريس وقد يكون بي الإقراء وقد يكون بي بالمطالعه والبحث والتصنيف والنحو الذاني كل ذلك مما يزيد في قريه وعنيد اذا كان كذلك قد زاد علم وكلما ازداد علما العصر فيه ان يزداد عملا انا كل منهما ملازم لي للاخر ثم بينا ما يتعلق بي وقتي العالم وكذلك طالب العلم قال ولا يضيع شيئا من اوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة يعني لا ينفك لا يترك المطالعه ولا يترك التعلم والتعليم إلا بقدر الضرورة مثلا لذلك بي او من اكل او شرب او نوم أو سراحه لملل الصراحه لملل ليس مطلقا تكلف للصراحه وانما إذا خشي على نفسه الملل هل اذن طلبا للسراحه او ادى حق زوجته أو وتحصيل أو قوت وغيره مما يحتاج إليه ان يترك العلم لذلك أو لام او غيره مما يتعذر معه الاشتغال فإن بقيه عمر المؤمن لقيمة له يعني إذا لم يعمره بالطاعه إذا لم يعمره بالطاعه فلا قيمه له قال ومن استوى يومه فهو مغبون فان السلف يزداد كل يوم عن يومه السابق فإن استوى يا ان اذا هذا يعتبر غبنا تبر غبنا كيف بما إذا كان يومه الثاني أنقص من يومه السابق اشد غبنا قال وكان بعضهم يعني بعض اهل العلم من شده حبهم للعلم وتعلقهم بالعلم والتعليم كان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف ليس كلما اصابه مرض ترك التعلم ترك الدرس قال انا مريض قلنا لا تجاهد نفسك متى ما امكنك أن ان تحضر تحضر هذا العصر وكذلك باعتبار المعلم ليس كل من طالب العلم او المعلم أن يترك تعلم والتعليم لاجل مرض خفيف اما كان المرض يكون شاقا عليه ويمنعه من الحضور أو من التعليم فهل يكون عذرا له او الم لطيف ما الالم الشديد لا يكون كذلك بل كان بعض اهل العلم يستشفي بالعلم بمعنى انه يطلب الشفاء به بالعلم هو طاعه وإذا كان كذلك حينئذ ننوي به الشفاء ويشتغل بقدر الامكاني كما قيل اذا مرضنا تداوينا بذكره و الذكر احيانا فننتكس لان العلم من الذكر والذكر يعتبر دواء قال وذلك لان درجة العلم درجة ورثه الانبياء علماء ورثه الانبياء ولا تنال المعالي إلا بشرف الانفس معالي أماكن والأمور العالية في نفسها والتي تورث تورث والتي علوا في الدنيا والآخرة لا تنال بالراحه انما تنال بماذا بي بالمشقه تنال به بالمشقه ولذلك قال في صحيح مسلم ان يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم يعني لن يستطيع ان يصل إلى تحقق العلم براحه الجسم يكون ان تكون متكئا مرتاحا وينال العلم هي هات لابد أن يبذل الغالي والنفيس من أجل أن يحصل العلم يبدو من وقته ويبدو من جاهه بماله الى اخره حينئذ لا يستطاع العلم براحه الجسم هذا متفق عليه بين اهل العلم السابقين اما الان لا استطيع ان ينال العلم بزر حينئذ يكون متعلم يبحث المسألة كذا بايه بزر فقط يكتب كلمة فتخرج لهم حينئذ نال العلم بماذا مع شد الراحه لأن هذا في العاصل لا يسمى علما عند السابقين لكن لما سميت بعض الاشياء في هذا الزمان بكونها علما وبكونها تصنيفا وبحثا ومذاكره او مناظره سموها بعين أسمائها فراجع على الناس اراجع على الناس ان هذا من من العلم وإلا عند السابقين ليس كل من صنف صنف وليس كل من تصدر تصدر انما لكل شيء له قدرهم قالوا في الحديث مما يدل على ذلك أن العلم لا يستطاع مع الراحه ولن ينال العلم مع مع الراحه وبالحديث الذي رواه مسلم الحديث حديث انس حفه الجنه بالمكارم هذا حديث عظيم حفه أي حجبه الجنه بالمكارم فلن يصل إلى الجنة إلا بماذا بالمكارم وعرفنا أن اعظم مسائل الوصول الى الجنه ما هو العلم اذا لن ينال العلم إلا بالمكارم هذا يعتبر نصا فيه في الباب ليس كالسابق لا يستطاع العلم الا لا يستطاع العلم براحه الجسم هذا نص النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي في الكشف المشكل وبالحديث السادس وال40 ياتي بان الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغه ثم يقال ثم يقال لهم هل رايت خيرا قطو هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيقال له هل رايت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب قال ابن جوزي معلقا على هذا الحديث رحم الله تعالى هذا الحديث يحث على مراعاه العواقب مراعاه العواقب يعني عاقبه الأمور كلها يراعيها بمعنى انه يلتفت اليها تلتفتوا إلى ما الذي يترتب على هذا الفعل قد يكون الشيء فيه راحة لكن يترتب عليه ألم يكون لذيذا في نفس يلتذ به الانسان لكن يترتب عليه ماذا يترتب عليه الألم في الدنيا وفي الاخره المعاصي قد يتلذذ بها ويظن ماذا انها في غاية اللذذه السعادة والراحه لكن يعقبها ماذا الألم والعكس بالعكس في الطاعه تحتاج الى مشقه كذلك انيذ ما الذي يعقبها راحة فيه الدنيا وكذلك سعادته في الدنيا والاخره قال هذا الحديث يحث على مراعاه العواقب فان التعب اذا اعقب الراحه هان التعب والمشقه والنصب اذا اعقب الراحه يعني صارت الراحه عقيبا له يعني ترتب على التعب الراحه هان, هان على النفس تعال. قال والراحه اذا اثمرت النصب فليست راحه الراحه اذا كانت تثمر النصب تع فليست براحه إذن اذا اذا كان التعب يثمر راحه هان التعب من اجل التوصل الى الى الراحه وإذا كانت الراحه تورث تعبا فان اذا ليست براحه انما هي في صورتها فقط قال فالعاقل من نظر في المال لا في عاجل الحال يعني العاقل هو الذي ينظر الى العواقب ولا يلتفت إلى الوسائل فحسب لان الوسائل قد تكون فيها لذة لكن تعقب الما وقد يكون في الوسائل مشقة ونصب تعب لكنها تعقب راحتك ان يكون النظر الى ماذا الى هذا العاقل ما الذي يكون مفكرا عمو متدبرا لما هو قريب منه دون ان ينظر إلى المآلات هذا يضعف في مثل هذه الحال ثم قال قد كشف هذا المعنى الحديث الذي بعد حفه الجنة بالمكاره وحفه النار بالشهوات هذا حديث واضح بين يدل على ما ذكرنا قال وقد الحكمة الحكمه لا تنال الراحه بالراحه يعني الجنه راحه وهي غايه الا لا تنال بماذا بالراحه كذلك الحديث نص حفه الجنة بالمكاره قال لا تنال الراحه بالراحه وقل أن يلمع برق لذة الا وتقع صاعقه ندم برق لذة على الانسان الا يعقبه هذه الصاعقات تتعلق بالندم وجنس المعاصي داخل فيه بذلك وجنس الطاعات فيه مشقه لذلك سماها العلم بماذا بالتكاليف فيه شيء من التعب وفيه شيء من المشقه قال النبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث هكذا رواه مسلم حفته ووقع في البخاري حفته ووقع فيه أيضا حجبة بمعنى حفته الجنه يعني ماذا يعني حجبت جعل ما لا يمكن تجاوزه إلا بهذه المكاره يعني لن يصل الى الجنه الا بتلبس بالمكاره محال لان هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر لا يقع فيه النسح ان نقول محال ان يصل إلى الجنه إلا بطريق المكاره فاذا لم يكن ثم مكاره جهاد النفس وجهاد العدو وجهاد كذا الى اخره ان نقول لا يمكن ان نصل إلى الجنة قال ووقع فيه ايضا حجبه كلاهما صحيح قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحته وجوامعه التي اوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ومعناه لا يصلوا الجنة إلا بارتكاب المكاره لا يصل إلى الجنه إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات معاصي لانها لذة شهوة توافق النفس فانيد هذه الشهوة والتلذذ بها يوصل إلى ماذا إلى الجنه او الى النار الى النار فدل ذلك على أن جنس اللذات ليس بمحمود وإنما يوصل إلى ماذا إلى النار سواء كانت ما يتعلق بالنار المعنويه في الدنيا او في الاخره وجنس المكاره يوصل به إلى الى الجنه قال ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوبين من الحجاب وصل الى الى المحجوبين ما هو المحجوب الجنه والنار ما هو الحجاب المكاره والشهوات من هتك المكاره تجاوزها دخل فيها وتلبس بها وصل إلى الجنة ومن هتك شهوات وصل الى الى النار هذا حديث عظيم يجعل طالب العلم متوقب بالسماء قال فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهدك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهدك حجاب النار بارتكاب الشهوات قال ام الحسن فاما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبه عليها والصبر على مشاقها وقزم الغيظ والعفو والحلم والصدقه والاحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك جميع الطاعات وأشد ما يكون هو ما يتعلق بي بالعلم لان العلم يحتاج إلى زمن أقل من بعض العبادات قالوا أما الشهوات واما الشهوات التي النار محفوفه بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمه هذا بل يكاد هو من المراد مراد به الشهوات المحرمة ليس كشهوه الاكل وشهوه الزوجه ونحوه ذلك هذه ليست محرمة وانما الاكثار من المباحات هو الذي يكون مذموما ولا يكون المحرمه لانه قد يؤدي الى الوقوع في المحرم ان أكثر المباحات وقع في المكروهات ومن وقع في المكروهات سبيل انقع في المحرمات هكذا قال أهل العلم قال فالظاهر انها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الاجنبيه والغيبه واستعمال الملاهي نحو ذلك وأما الشهوات المباحه فلا تدخل في هذه لكن يكره الاكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمات أو يقص قلبا أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا يعني جنس الشهوات المباحه عند الله يرحمه تعالى يعتبر من قسم المكروه والاصل في المباح أنه انه مباح اذا حفت الجنه بي بالمكاره وحفت النار بالشهوات ولا شك ان العلم يعتبر من من المكاره بل من أشد المكاره الذي يحتاج الى الى صبر و الى عن الناس و الى بعد بالتمام البعد ثم يعاني إلى المحفوظي والمفهومي ونحو ذلك والصبر على التدريس والصبر على التاليف وكل ذلك يحتاج الى الى مجاهده نفس اللي هو من قسم المشقه لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتاله ثم قال وكما قيل كما قيل يعني قال الشاعر او المتنبي قال تريدين ادراك المعالي رخيصه ولا بد دون الشهد من إبر النحل شهد المراد به ماذا العسل لن يصل إلا أن يصيبه شيء من إبر النحل كذلك إذن لابد اذا لا بد اذا اردت المعالي اردت الجنه اردت تكون من اهل العلم عن لا بد من العبره التي تشكل الانسان فيه بطريق تريدين ادراك المعالي رخيصه لا لن يكون ذلك الا بي بشق الانفس ولا دون الشهد الذي هو العسل من ابر النحل أي لا بد ان يصيبك النح أن يصيبك النحل بإبره والمعنى واضح قال وكما لا تحسب المجد الذي هو الشرف تمرا أن تاكله تمر هذا سهل اكله سهل ليس كالاشياء التي تحتاج إلى مجاهده لذلك تمرا تاكلها عينيذ هل العلم كأكل تمر جوابوا بل المساله واحده لن تأتي كأكلي تمرة ولو في حظي ولا لا تحسبي لا تظن المجد الشرف تمرا أن آكله يعني كأكلك ليل التمر لا تبلغ المجد لن تبلغ لا تبلغ غير ويتان لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبغة تلعق قالوا ماذا اللعق كل ما يلعق فالدواء والعسل غيره يلعق بالاصابع والصبر المراد به الدواء المر قال رحمه الله تعالى وقال الشافعي رضي الله عنه في حق على طلبه العلم على نصيحه نصيحه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يؤلف كتابه الرساله الذي جعله ذبا لاصول الفقه واول من صنف فيه في الفن يقول رحمه الله تعالى النصيحه يا طلبه العلم قال حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهدهم بلوغ الغايه يعني أن يصل إلى المنتهى ما دام أمكنك وعندك من القدره والسمع والبصر والحفظ والمال والشيوخ والكتب ونحو ذلك فقد قامت عليك الحجة حينئذ ما الـ ما, الـ ما الذي ينبغي والحق عليك أن تبلغ اقصى ما يمكن أن تبلغه في الحفظ والمذاكره والمتابعه حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهده بلوغه عن الوصول بلوغ المرا ما الوصول بلوغ غايه جهدهم اي منتهى جهدهم في الاستكثار من علمي سأكثر من العلم والمراد به علم الكتاب مراد به الكتاب والسنه وما يخدم علم الكتاب والسنه من علوم الاله لا ما يتعلق بعلم النحوي وبعلم اصول الفقه وان طالب العلم علي أن يتشبع من هذين الفنينين عنيدين يعين في فهم كلامها العلم وقبل ذلك في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق على طلبه العلم بلوغ وغاية جهدهم في الاستكثار من علمه وهذا الاستكثار يحتاج الى ماذا الى صبر قال والصبر على كل عارض دون طلن لأن الاخذ أخذ العلم القليل قد لا يحتاج الى مشقه كثيره يعني ما يسمى الان بالثقافه ونحوها إذا تثقف في المسائل العلميه تتعلق بشرح هذا لا تحتاج الى جهد السامع كل يوم لخطبه أو محاضرة أو يحضر عين صار ماذا صار من الشيء الذي لا يحتاج الى جهاد ولذلك تجد اقبال الناس على المحاضرات في هذا الزمان اكثر اقبالا على على الدروس لماذا أن المحاضره يتكى فقط ويستمع ها قد لا يكتب ولا يحفظ ولا يذاكر وليس ثم ما ثم اعمال للذهن انما هو كلام للعامه عين صار سهله ليس فيه مشقه لي ليس فيه مشقه مما يتعلق به جهاد النفس ونحوه لكن ما يتعلق به دروس العلم وحلق العلم هذا يحتاج الى الى صبر اذا الاستكثار كلما استكثر من العلم يحتاج إلى الزاد والزاد حينئذ يتعلق به من حيث الباطن وأشد ذلك ما يكون من جهه الصبر ولذلك نص عليه رحم الله تعالى قال في الاستكثار من علمي والصادر على كل عارض دون طلبه طلبته كما في بعض النسخ يعني كل عارض من العلائق والعوائق كما قال النقيه رحمه الله تعالى ما يعتري طالب العلم أمران علائق وعوائق قال العلائق هذه تتعلق بماذا بالقلب يعني محبة المال محبة الجاه محبه الدنيا هذه امور قلبية تسمى علائق والعوائق الامور التي تكون ماذا تكون حسيه يعني خارج عن, عن ارادتك شيء يعيقك بين بينك وبين علمي ككزائر وصديق قد لا تتعلق به لكنه يكون ماذا يكون حاجبا وحادثا بينك وبين علمي اذا يتخلص من العلائق والعواقب لا يتعلق إلا بالله تعالى وبما يوصل إلى, الى الله تعالى قال والصبر على كل عارض دون طلبته وإخلاص النيه لله تعالى في ادراك علمه يعني لابد من قاعده الا وهي الاخلاص لن ينال شيء من العلم الا بي بالاخلاص لله عز وجل الا اذا اراد الله عز وجل به خيرا حينئذ قد قد يكون عنده شيء من الدخل والدخن وحينئذ يكون ماله الى الى الطاعه والى كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله تعالى فابا أن يكون إلا الا لله يعني في اول امرش شاب صغير ينظر الى أن يكون عالما وإلى ان يكون مفتيا يتعلق بهذه الامور قد يقع في النفس هل هذا يعتبر حاجزا فيترك العلم الا بل يواصل في طلب العلم قد يتعلم ويتعلم حينئذ يكون ماذا يكون طاردا لهذه الشهوات التي قد لا ينفك عنها إلا من رحم ربك قال في ادراك علمه يعني تحصيل نصا واستنباطا نصا واستنباطا يعني ما يتعلق بالبكم الشرعي اما ان يكون نصا قد عليه النص واما ان يكون من جهه الاستنباط والرغبه إلى الله تعالى في العون عليه هذا زياده على على ما سبق لماذا لقوله تعالى ها إياك نعبد واياك نستعين ياك نعبد واياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله حينئذ لابد مما لابد من اعانه الباري جل وعلا لو طلب طالب العلم دون أن يستشعر ذلك حينئذ يوكل إلى نفسه ونفسه لا شك انها ضعف وخور وقال الربيع لم ارى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاستغاله بالتص يعني تفرغ ليله تفرغ ليله ونهاره من أجل ماذا تصنيف ولا شك ان التصنيف يعتبر من وسائل العلم والتعليم قال رحمه الله تعالى ومع ذلك يعني مع طلب الاجتهاد وملازمه الجد والاجتهاد دوام الحرص على الزياد الا يكلف الله نفسا الا الا يعني فاتقوا الله ما استطعتم كل ذلك فيما يعلم الانسان من نفسه ماذا أنه عنده قدره لو جاهد نفسه حينئذ يستطيع ان يستمر لكن لو جاهد نفسه وعلم انه سيرجع القهقره ها حينئذ يقف على ما اوقفه الله تعالى عليه الناس منازل الناس في هذا الباب منازل والذي لا يعلم لنفسه أنه لو لازم العلم والتحصيل حينئذ قد ينتكس ويرجع الى الى الوراء حينئذ يقف على ما الله تعالى عليه قال وما مع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل وربما نفرت نفره لا يمكنه تداركه يعني ترك العند هذا موجود ومدرك قد ياتي طالب العلم صاحب همة ضعيفة فاذا به لا يرغب في العلم يسمع درسا أو يسمع كلمة أو يرى صديقا له طلب العلم في تتحرك عنده الهمة هي همة صغيرة ضعيفة فيحمي نفسه ماذا يبدا بمختصر البخار بلوغ المرام الى هذا يرجع يترك عند موجودنا من القراءه موجودنا بكثره لماذا لكونه لم يراع همته الضعيف همم الضعيفه كالطفل تحتاج الى ماذا تحتاج الى تنميه يعني يعطيها ما يناسبها الطفل اذا ولد يعطى ما يعطى ياكل لحم ونحويه ها قل لا يعطيه ماذا ما يناسبه لا يعطى شيئا اكبر منه الا ما ما يتقبله واصله ولو تقبله حينئذ هلك كذلك الهمه كالطفل الصغير يحتاج الى ماذا يعطى شيئا فشيئا ويصبر يتدرج ابليس لا يرضى أن المسلم يطلب العلم لان هذا العلم يعتبر سلاح لمحاربتي فاذا علم من الانسان انه سيعتكف على العلم فإذا به يثبتهم ثبطه كيف ولو انت تستطيع أن تحفظ ان تستطيع الى اخره وتفعل وتفعل ما يكمل اسبوعا انه قد ترك العلم كله لماذا لم يكرت السابع الهمه هذه تعتبر كالطفل قد تكون يعني كالانسان او نقول كالانسان قد تكون صغيره وقد تكون وسطا وقد تكون كبيره فانظر في في حالك فمن راى من نفسه حركه في النفس واراد أن يطلب العلم اين يد لانا لست معتادا على كثره المحفوظ اذا أحفظ بما له بقدر همتي ومع ذلك يتدرج شيئا فشيئا وكذلك ما يتعلق بي من لا اقرا مجلد كتاب كبير مسميه صفحه او نحو ذلك لان هذا يعتبر كبير عند الناس انا عيني لا يقرأ في مثل الكتب انما يقرا في مسائل الصغير ونحو ذلك فالمقصود هنا أن طالب العلمي اذا علم من نفسه ان عنده هم يستطيع ان ينازم العلم صباحا مساء فلا يبخل على نفسه ان اذا يكون مغبونا واذا علم من نفسه انه ها وها واذا اراد ان يلازم علم صباحا مساء قد يرجع حينئذ يقف على ما هو عليه يحفظ في اليوم بيتا وبيتين وحديثا ويكتفي به دون أن يزيد لانه لو زاد قد قد يترك هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا التنبيه وهذا قد ذكره فيما في آداب العالم كذلك نحن نبحث الان في ادب العالم فاذا كان العالم الذي بلغ مرحله من العلم وتجاوز صنوفا من من العلم ينصح بهذا لانه لو زاد لانه ممكن مثلا يزداد في التصنيف صباح صباحه مسافه يمل لذلك بعض النفوس تمل من كثره الملازمه لشيء معين لابد ان يغير اذا كان كذلك قد يلازم التصنيف فيمل فيترك التصنيف وهو عالم انه بشر ليس بمعصوم يطرا عليه ما يطرا على على غير من البشر كذلك ما يتعلق بالتدريس در الصباح مساء الى وقد يكل ويمل فاذا علم من نفسه لا يستطيع ان يدرس في اليوم درسين أو ثلاثة او اربع او خمسه او زياده عين يقتصر على درس أو درسين وهكذا لانه إذا أقبل على شيء أكبر من حجمه حينئذ يكون النتيجه ماذا سامه والملل الف ربما نخرت نفرة لا يمكنه تداركها بل يكون أمر في ذلك قصدا وكل إنسان ابصر بنفس نعم هذه قاعدة كل إنسان ابصر بنفسه ولذلك دائما نقول منهجية كيف تطلب العلم هذا لا تقلد فيه غيرك هنا ياتي مكمل قال عندي طلبة العلم اليوم ياخذ كتاب أو ياخذ شريطا فيسمعه كل ما يذكره الشيخ فاذا به يطبق الله ليس الأمر كذلك وانما هذا يختلف اختلاف الاشخاص بعض الناس قد لا يستطيع أن ان يطول المشوار فيه في بطلب العلمي يعني يحفظ خمسه او ست متون كان هذا هو امكن في في العلوم كله لكن قد لا يستطيع يستطيع ماذا متنا أو متنين قد لا يستطيع الفيه لكنه يستطيع أن يحفظ نظما يحتوي على 500 بيت مثلا ان كل واحد اوصل بنفسه لا يقلد غيره ولذلك انا اشبه المنهجيه بالثوب فما قال لا تلبس ثوب غيرك لو لبسته وقد يكون اوسع قد يكون أطول قد يكون اقصر قد يكون أضيق اذا كل شخص يناسبه ثوب يليق به كذلك كل شخص يناسبه ماذا منهجيه تليق به سواء في تقديم الفنون بعضها على بعض او في تقديم منثور على على منظوم أو بالعكس أو نحو ذلك وبعض الناس قد قد لا يستطيع أن يفرد فنا فنا ولو حاول لملا وخل وترك العلم كثير من بعض طلبه العلم اذا سمع أن الأصل وهذا طيب استطاع طالب العلم ان يفرد فنا فنا فهو حسن لكن لا يستطيع كثير من طلبه العلم يعني تفرد فن المراد به ماذا أن تعيش مع الفن لا يقل عن عشرة ساعة اليوم هذا لا يستطيع كل طالب علم ان يبقى شهرين أو ثلاثه او اربعه او سته او سنه وهو لا يقرا إلا في فن واحد هذا ما اظنه يستطيع الا القله النوادر من طلبه هذا وهذا اجود وهذا الذي يمكن طالب العلم لكن إذا علم من ذلك انه لن يستطيع فاقبل واقدم باذن سيكون المال ماذا ان يرجع وينتكس لكن عليه كما قال المصنف هنا كل واحد أفسر كل انسان ابصر به بنفسه حينئذ يرجع وياخذ الادنى ليس بلازم دائما ناخذ ماذا ناخذ الاعلى الاعلى للاعلى والادنى لمن هو دون دون ذلك والناس مراتب بالحظي والفهمي والوقتي والصبري ونحوه لذلك ذكرنا في السابق أن طالب العين أن طالب العيب الانس في حقه ان يعتني بي بالتعبد تعبد لله عز وجل نسيمه فيما يتعلق بي باعمال القلوب لو صلح عنده شيء كثير من اعمال القلوب لا استطاع ان يتمكن في كثير من من هذا المسائل انما يكون المشاق في فراد فن أو العزل عن الناس أو البقاء في غرفه كما يقول الشوكاني رحمه الله بين اربعه جدران هذا يحتاج الى صبر عظيم جدا لا يستطيع الا ماذا إلا من ثبت بالله عز وجل ابتداء وانتهاء فلو عانى اولا ومع مشواره في طلب العلم بما يتعلق باعمال القلوب ودرسها مع نفس لا يلزم ان يقرا على العالم حينئذ إذا قراها وتمكن في كثير منها افاده كثيرا فيما يتعلق بي بالمنهجيه لان نحتاج الى اخلاص نحتاج الى الاستحضار معيه الله عز وجل نحتاج الى الاستحضار توفيق الله عز وجل نحتاج إلى الصبر نحتاج إلى التوكل على الله عز وجل اذا هذا لن يتحصل هكذا كذلك دون علم لن يتحصل طالب العلم فاذا كان كذلك كان الانسب لطالب العلم ان يقدم ذلك وهكذا كان السنه كان يعتنون بالقران والتعبد الى اخره ثم بعد ذلك يشرع في طلب العلم اذا ومع ذلك فلا يحمل النفس فوق طاقتها باب البخاري في الجامع الصحيح باب القصد والمداومه على العمل ذكر فيه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان تغمدني الله برحمه سددوا وقاربوا واغدو واروحوا وشيء من الدلجه والقصد القاصده تبلغ اذن هذا نص او لا هذا نص فيه في المسانه هذا فيما يتعلق بسائر العبادات قصد القصد في قيام الليل القصد القصد في تلاوه القرآن قصد القصد فيه بالتنفل به في بالصلاه قصد القصد بطلب العلم حينئذ صار اللفظ بالغ صار اللفظ عاما وذكر في كذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احد الا يدخل احدكم عمله الجنه وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ولا شك ان من أجل العبادات طلب العلم العباده يحتاج الى استظهار هذا المعنى وقال في حديثنا اخر الكلف من العمل ما تطيقون وقال علقمه سالت عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الايام قالت لا كان عمله ديما وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ومعنى سددوا اقاربوا اطلبوا السدادة واعملوا به وإن عجزتم عنه فقاربوه أي اقربوا منه والسداد الصواب هو بين الافراط والتفريق فلا تغلوا ولا تقصر قال الحافظ من حجر رحمه وتعالى تعالى سددوا اي الزموا السداد وهو الصواب من غير افراط وتفريط وقاربوا أي ان لم تستطيع الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه هكذا طالب العلم اذا لم يستطع الاكمل عنيد لا يترك العلم وانما ياخذ ما هو دونه ولذلك اذا لم يستطع ان يحفظ الفيه في فن ليس معنى ذلك أنه لن يستطيع الفن بل لهذا إذا عجز عجز بالنسبه للوجهاء عجز عن الوصول أن يحفظ الفيه ليس معنى ذلك أنه ماذا انه لن يحصل الفن بل له طريق آخر عنيد ينظر فيه واذا ما استطاع ان يحفظ الزاد يحفظ ما دونه واذا ما استطاع ان يحفظ ما دونه يحفظ ما ما هو دونه اذا ما استطاع اذا يكثر من القراءه والنظر الى اخره اذا ثم مراحل طالب العلم اذا عرف دار نفسه حينئذ ان استطاع ان يختار ما يمكن ان يصل به الى تحقيق العلم ولذلك ذكر حتى عن بعض العلم الذين هم من المتاخرين قد يعجز عن عن الحفظ ولذلك المحل صاحب شرح المشهور على جنب الجوامع يقيل انه لا يستطيع أن يحفظ ولذلك عده او ذكر في ترجمته أنه لم يحفظ القران يعني لم يكن حافظا للقران لانه لا يستطيع لكن فتح له في باب في باب الفهم وكان له فهم دقيق لاسيما في في أصول الفقه مع ذلك الف في التفسير واللب في الفقه واللف في اصول الفقه وصار مرجعا كتبه صارت مرجعا في هذه الفن مع كوني لم يستطع أن يحفظ اذا قد لا يستطيع الطالب ان يحفظ لكن لا يحكم على نفسه ابتداء لم يحفظ ابدا من مشاورته العلم في بذلك فاذا لم يتمكن عليه اللباس أن يرجع إلى إلى فهم العلم ويفهمه على اهله اذا ثم مراتب فاذا كان كذلك فينظر كل طالب لما يستطيعه وبالحديث بان المبتلى ارضا قطعا ولا ظهرا ابقى فان البدن كالراحله ان لم يرفق بها لم تصل بك بالراكب ثم قال رحم الله تعالى بعد ذلك من الاداب انواع الادب ادب العالم في في نفسه قال الحادي عشر الا يستنكف ان يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبًا أو نسبا أو سنًا هذا لما يتعلق به شيء من التواضع مر معنى ما به بالتواضع من التواضع أن يتعلم ممن ممن هو دونهم قال الا يستنكم سنكف منه ونكف امتنعا السنكف الا يمتنع سنكف منه ونكف امتنع وانقبض انا فن وحميه قال المفسرون السنكف والسكبر بمعنى واحد سنكف والسكبر بمعنى واحد والاستكبار أن يتكبر ويتعاظم والاستنكاف أن يقول لا أن يقول لا استكبار ان يتكبر ويتعاظم والاستنكاف ان يقول لا رواه المنذري عن ابي العباس وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى لن يستنكر المسيح وان يكون عبدا لله أي لن يانف والانفه هي الامتناع وقيل لن ينقبض وقيل لن يمتنع عن عبوديه الله لن ينقبض ولن يمتنع عن عبوديه الله اذا الا يستنكف اي الا يمتنع عن ان يستفيده ممن هو دونه قال بل يكون حريصا ممن هو دونه منصب منصب بوزن مسجد والمراد به العلو والرفعه أو نسبا ومعلوم أو, أو سنا سن هذا يعتبر من المفارق قال انما ياخذ ممن هو اعلم لكن لا مانع ان ياخذ ممن هو دونه لكن بشرط ليس مطلقا هنا مراد ممن ثبت ماذا له اهليته وثبت فضله ليس كل أحد تذهب بالطريقه تاخذ عنه تقول انا اخذ ممن هو دون الله إنما إذا ثبت فضله واذا ثبت أنه من اهل العلم وثبت ضبطه للعلم وكان اصغر سندا منك أو جاهلا أو منصبا حينئذ نقول هذا يؤخذ منه قال بل يكون حريصا على الفائدة على الفائده بل هذه للانتقال والحرص كما مر معنى الاجتهاد والفائدة قال الليث الفائدة ما أفاد الله العبد من خير يستفيده ويستحدثه وقد فادت له من عندنا فائدة وجمعها الفوائد وقيل الفائدة ما استفدت من علم او مال علم او مال اذا ما يؤخذ من المعلومات سواء كان ممن هو فوقك او ممن هو دونك تقول منه فادت له فائدة قال ابو زيد افدت المال اعطيته غيري قال ابن فارس والفائده استحداث مال وخير وقد فادت له فائدة ويقال افدت غيري وافدت من غيري يعني في وجهه فتغير تعدى بنفسه افدت من غيري يعني استفدت من من غيري تعدى بماذا بمن قال حيث قال ماذا هنا حيث كانت حيث هنا لا اي معنى حيث حيث هنا اطلاقيه حيث اطلاقيه حيث تأتي كلام العرب على ثلاثه انحاء اما للاطلاق واما للتعليل واما للتقييد اما هذا اطلاق يعني لا يتقيد بخير. حيث كانت اي مكان أي زمن أي شخص كان لا نقيده بشيء حيث للتعليم تفيد ماذا تفيد التعليم حيث للتقييد حيث للتقييد وهذه ذكرت في محاليا اذا حيث هنا للاطلاق قال بل يكون حريصا على الفائده حيث كانت ثم قال والحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها حكمه ضاله المؤمن يلتقطها اي ياخذها لما قال ضاله يريد يشبهها بضاله البهاء يلتقطها ياخذها حيث وجدها قالت المذي رحمه الله تعالى في الجامع حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الله بن النمير عن ابراهيم ابن الفضل عن سعيد المقبولي عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الحكمه ضاله المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ولذلك يذكره بعض ماذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قد رواه كذلك نماجه كما رواه الترمذي قال الترمذي بعد ذلك هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وابراهيم بن الفضل المخزومي يضعفه في الحديث من قبل حفظه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا رواه ايضا ابن ماجه ايضا من طريقه ابراهيم من الفضل علي بنفس السند السابق ورواه ابن ابي شيبه بالمصنف عن سعيد بن ابي برده قال كان يقال كان يقال يعني قول منسوب لمنصور الحكم وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقال الحكمة ضاله المؤمن ياخذها إذا وجد يلتقطها يأخذها ياخذها اذا وجدها قال ابن عبد البر وروين عن علي رحمه الله أنه كان انه قال في كلام له العلم ضاله المؤمن فخذوه ولو من ايدي المشركين ولو من ايدي المشركين يعني بضوابطه ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمه ممن سمعها منه لا يئنف اي لا يمتنع الذي عبر عن المصنف بماذا لا يستنكر اذا هذا منسوب لعلي رضي الله تعالى عنه وعنه أيضا أنه قال الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في ايدي الشرك ولو في ايدي الشرك ثم رواه عن كعب إن أنه كان يقول عن رواه عن عليين وروه عن عن كعب إن أنه كان يقول وعلمه أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تذهب رواته اذا منسوب لعلي رضي الله تعالى عنه كذلك لكعب قد رواه بعضهم مطلقا كان يقال أي من منثور حكم. أما رفع رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه اضاح لا, لا يصح ولكنه من حيث المعنى صحيح يعني يدل على اصره المسألة التي مع الحكمه ضاله المؤمن حكمه كلمة النافعه الجمله المفيده متى ما سمعها الانسان فيضالته ياخذها كالذي ضيع بهيمه نحره عيد هو احق بماذا احق بها من من غيره قال قال بعضوا الكلمه من الحكمة المراد بها كل كلمة وعظتك وزجرتك ودعتك إلى مكرمه أو نهتك عن قبيح فهي حكمه كل كلمة اشتملت على هذا يعني تدفعك إلى عمل عمل الصالح العمل الصالح أو تزجرك عينين تكون ماذا تكون من من الحكمة قال في التاج قد تطلق الضاله على المعاني تاج العروس قال في التاج قد تطلق الضاله على المعاني الضاله في الاصل ماذا دهيما على جهه الخصوص هذا الاثر وهي في الاصل انها للمحسوسات لكن من حيث المعاني اما نقول حقيقه او مجاز على الخلاف أن نقول يستعمل في المعاني كما يقال ضال لما يتعلق به شات ونحوها كذلك مساله ذهنيه تكون ماذا تكون ضاله فالحين لدينا الضلال والضاله يطلق على المعقول وعلى المحسوس هذا الذيعناه رحمه الله تعالى قال قد تطلق الضاله على المعاني ومن الحكمة ضاله المؤمن مثل بما معنا من مقاليد أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته يعني وجه كونه هنا شبها الحكمه بماذا بالضاله لأن صاحب الضاله يتتبعها لا يتركها إذا ضاع له شيء ذهب يبحث عنه كذلك الحكمه من اراد الحكمه عنيد يبحث عنها كما يبحث صاحب الضاله قال والضالة كل ما ضل اي ضاع وفقد من المحسوسات والمعقولات او من البهائم خاصة والثاني هو الاشهر أنه من البهائم خاصة لكن شاع مجازا او شهد قول حقيقه استعمال الضلال والضاله فيما في المعاني ضل في المعاني المعقولات قال ابن مفلح في الاداب الشرعيه قال ابن عقيل في الفنون عقيل هذا امه الحنابل قال من اكبر ما يفوت الفوائد من اكثر ما يفوت الفوائد جمع فائدا ترك التلمح للمعاني الصادره عما ليس بمحل للحكم يعني قد يتكلم انسان هو جاهل ليس محلا لأن يتكلم بالحكمه إذا لم تبال به مطلقا فاتك كثير لأن الحكمه قد قد تاتي على افواه المجانين كما يقال الهذين نقول قد يتكلم من ليس بحكيم بحكمه فإذا كان الانسان لا يلتفت الى هؤلاء ولا ياخذ من افواههم ضع عليه كثير هذا الذيعناه رحمه الله تعالى قال من اكبر ما يفوت الفوائد ترك التلمح للمعاني الصادره عما ليس بمحل الحكم او الجاهل والاحمق نحو ذلك قال اترى يمنعني اترا يمنعني من أخذ اللؤلؤات وجدان لها في مزبلة كلا وكذلك ودا لؤلؤه يعني ورايت قطعه ذهب نفسي تتعلق بها رايتها في مزبلة كلا لا لا لا لا اضع يدي في المزبله كذلك الحكمه اذا تكلم بها من ليس اهلا لها قال في الملقات شارحا لين هذا عنوان قال الكلمه اي الجمله المفيده حكمه قال مالك هي الفقه في الدين قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء الايه وقيل التي احكمت مبانيها بالنقل والعقل داله على معنى فيه دقة مصونة معانيها عن الاختلال والخطا والفساد يعني جملة قد اشتملت على معاني رصينه سواء تعلقت بالمحسوسات او تعلقت بالمعقولات وقال السيد جمال الدين جعلت الكلمه نفس الحكمه مبالغة كقولهم رجل عدل يقال رجل عدل عبر هنا بماذا بالمصدر يعني كانه هو العدل كله كانه هو العدل كله الرجل زيد عدل زيد علم زيد صدق هذا باب المبالغة بمعنى أنه كانه لم يزد عن الصدق شيئا ولم يزد الصدق عنه شيئا فهو صدق بعينه كذلك هذا يعتبر ماذا يعتبر من من المبالغه ويروى كلمة الحكمه بالإضافة من اضافه موصوفه الى الصيبه ويروى الكلمه الحكيمه على طريق الاسناد المجازي لأن الحكم مقائله كقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم فما وصف بماذا بكونه حكيما لانه مصدر لاخذ الحكمة كذا في شرح الطيب وذكر البيضاوي في تفسير قوله تعالى تلك ايات الكتاب الحكيم قال وصف بالحكيم لاشتماله على الحكم فعلى هذا هو يفيد وجها آخر في الكلمه الحكيمة يعني يؤخذ منه ماذا حكمه ويؤخذ منه حكم فرق بين حكمه وبين بين الحكم وقيل الحكيمه بمعنى المحكمه مفعول أو الحاكمه يعني فاعل ضاله الحكيم اي مطلوبه والحكيم هو المتقن للأمور الذي له فيها غور فحيث وجدها أي وجد الحكيم الحكمة فهو احق بها أي بقبولها قال السيد جمال الدين يعني أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها فهو احق بها أي بالعمل بها واتباعها أو المعنى أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها باهل أو الذي عناه ابن عقيل الساده ثم وقعت إلى أهلها فهو احق بها من قائلها من غير التفات الى حساسه الى حساسه من وجدها عنده أو المعنى ان الناس يتفاوتون في فهم المعاني واستباط الحقائق المحتجبه واستكشاف الاسرار المرموزة فينبغي الا ينكر من قصر فهمه عن ادراك حقائق الآيات ودقائق الاحاديث على من رزق فهما والهم تحقيقا كما لا ينازع صاحب الضالة في ضالته ذا وجه هذا معنى دقيق معنى دقيق يعني كانه اعتبار ماذا أن الأحمق والجاهل لا ينكر على غيره إذا ماذا إذا سنبط من النصوص ما يتعلق بالشرع أو او بغيره كما إذا وجد الضال ضال اذا وجد صاحب الضاله ضالته لا ينكر عليه كذلك لا ينبغي من كان قاصر الفهم أن ينكر على من عنده فهم وسنبط من كتاب او سنتنا او غيرهما قال أو كما أن الضاله إذا وجدت مضيعة فلا تترك بل تؤخذ ويتفحص عن صاحبها حتى ترد عليه كذلك السامع إذا سمع كلاما لا يفهم معناه ولا يبلغ كنهه فعليه الا يضيعه وأن يحمله إلى من هو أفقه منه لعلله يفهم أو يستنبط منه ما لا يفهمه ولا يستنبطه هو أو كما أنه لا يحل منع صاحب الضاله عنها فانه حق بها فذلك العالم إذا سئل عن معنى لا يحل له كتمانه إذا راى في السائل استعدادا لفهمه كذا قاله هذين العرب تبع الدين قيمه اذا الحكمه ضاله المؤمن الشاهد الذي الذيعناه مصنفونا رحمه الله أن العالم يحتاج إلى فوائد هذه الفوائد ياخذها أن وجدها لكن بشرط أن يكون ماذا ان يكون اهلا للنظر فيما يتعلق به اهليته في التعلم والتعليم يعني لا ياخذ عن العوام لذلك قد يكون فتنه لهم وينسب اليه انه ماذا لو من شيوخي قال هنا قال سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى لا يزال العالم لا يزال الرجل عالما ما تعلم يعني مده طلبه للعلم لا يزال تدل على ماذا على الاستمرار لا يزال الرجل عالما ما تعلم إذا اذا لم يتعلم حينئذ يكون ماذا يكون موصفا بنقيض العالم أو الجاهل لذلك قال إذا اذا اعتقد العالم انه عالم فقد جهل صحيح العلم بحر لا يدرك غوره ان الانسان يحتاج الى عمر اضعاف عمره من أجل ان يدر ان يدرك جميع العلم فاذا ظن في نفسه أنه عالم باعتبار الجميع لا باعتبار ما يعلمه قد يكون تاويلا به لكن اذا راد انه علما قد بلغ العلم غايته بإطلاق هذا الجاهل لانه قد ترك شيئا يعتبر ضعفا ما, ما عنده اما إذا قال بانه عالم اعتبار ما يفهم بعد ذلك قال لا يزال الرجل عالما ما تعلم ما مصدريه مضافه الى ظرف يعني مده تعلمه فاذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون هو عالم وصفه بماذا بالجهل إذن ليس كل عالم قالوا عنه ماذا انه عالم وانشد بعض العرب ليس العمى يعني العمى الحقيقي طول السؤال وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل يعني الساكت على الجهل هذا يعتبر ماذا اعمى لانه ماذا يكون اعمى البصيره هو شر مما كان اعمى البصر وليس العمى اي الحقيقي طول السؤال يعني لا يسأل وانما تمام العمى طول السكوت على على الجهل طول على على الجهل وقيل لابن المبارك إلى كم تكتب الحديث الى كم يعني من العمر والسنه فقال لعل الكلمه التي أنتفع بها لم اسمعها بعد لعل الكلمه التي أنتفع بها يعني التي تحثني على الاخره أكثر واكثر لم اسمعها بعد وقال سفيان من تراءس سريعا اضر بكثير من العلم يعني فاته تراءس يعني ماذا صار راسا يعني صار عالما صار مفتيا صار صاحبا جاهل صاحبا وظيفه من تراءس اضر سريعا يعني قبل وقته قبل ان ينضج اضر بكثير من العلم لانه سيشغل نفسه بغير العلم ولا محاله عن ذلك ومن لم يتراس طلب والطلب حتى بلغ من تراس سريعا اضر بكثير من العين ومن لم يتراس طلب وطلب حتى بلغ ولك ان تقول طلب وطلب حتى بلغ وقال الشعبي رحل مسروق في ايه إلى البصره في آية 1 الى البصره ما كان يرون المسافات هذه يعتبروا عبثا قال فسأل عن الذي يفسرها فأخبر أنه بالشام فتجهز إلى الشام حتى سأل عنها رحل إلى البصرة من أجل آية قيل له ليس هنا موجود كان وقت اضطر الى في الشام وذهب إلى ماذا إلى الشام هذا في آية واحدة لا يجعل بذل الوقت أكبر من من العلم بل فائدة واحدة لو بذلت يومك كله هذا سافر من بلد إلى بلد لم يكن كثيرا لم يكن كثيرا قال فسأل عن الذي يفسره فاخبر انه بالشام وتجهز إلى الشام حتى سال عنا وقال ما رأيت احد أطلب للعلم في الافاق من مسروق بقول سفيان وقال إبراهيم بن يحيى لقد طلبت العلم بالمدينه حتى ظن الغريب إذا دخلها اني بها غريب لشدة طلبي وحرصي على العلم وقال ابن سيرين قدمت الكوفه وُجِدَت بها 4000 شاب يطلبون الحديث 4000 قال وما زال قداد متعلما حتى ما اتاد صعب التفسير فقال سفيان المعييني يوما لاصحابه من أحوج الناس إلى طلب العلم من أحوج الناس إلى طلب العلم قالوا قل يا امام محمد قال ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم ليس احد احوج إلى طلب العلم من العالم لانه ليس الجهل بأحد اقبح به من العالم يعني يجهل المسائل كان الأولى أن يعلمها ان قد يقال ان بعض المسائل العينيه هذه جاهل أشد حاجة وقال ابو العباس أحمد بن يحيى بن مبارك رحمه الله تعالى لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فإذا ظن انه قد علم فقد جهل صار ماذا صار جاهلا ثقيلا لبعضهم مما التعلم وإلى متى قال من المهدي إلى الى الاحد اذا هذا منهج السلف في التعلم والتعل يبقى عالما منذ أن يبدا إلى أن يموت من المهدي الى إلى الاحد لا يأتي وقت قلت اكتفيت يعني لا يطلب العلم ولا ينظر ولا يبحث الى اخره فليحذر من النظر نفسه بعين الكمال من ذلك عين الجهل قلة المعرفة وما يفوته أكثر مما مما حصله قال وكان جماعه من السلف يستفيدون من طلباتهم ما ليس عنده يعني طالب قد يكون ماذا يعني يصير ذا علم عنيد يأخذ المعلم من من تلميذي هذا لا باس به لكن بشرط ان يكون ماذا يكون صارا أهلا قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي صحبته الشافعيه من مكة إلى مصر فكنت استفيد من المسمنه المسائل وكان يستفيد مني الحديث صار محدثه يعني التلميذ صار محدثا نبغى فصار محدث فكان الشافعي يستفيد منه ماذا حديث اذا بهذا الضابط ليس عليك اطلاقه وقال أحمد ابن حنبل قال لنا الشافعي أنتم اعلموا بالحديث مني معلوم ان الامام احمد تلميذ للشافعي قال لنا الشافعي انتم اعلموا بالحديث مني فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به اذا هذا من اخذ كبير عن الصغير وقد ورد عن وكيع وسفيان بن عيين و عبد الله البخاري قالوا لا يكون المحدث كاملا أو الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه يعني عن اقرانه وعن الاكابر وعن الاصاغر اما معلوم عنده ارباب الحديث فياخذه عن اقرانه عن زملائه الطلاب الذين طلبوا مع العلم ويروي عنه ويروي عن الاكابر هذا لا اشكال فيه ويروي عن, عن الأصار لكن بالقيد الذي ذكرناه سابقا لا يكون المحدث كاملا أو الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه قال ابن كثير اختصار علوم الحديث وقد يروي الكبير القدر أو السن او هما عما دونه بكل كل منهما او فيهما ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري لما أخبره به عن رؤيه الدجال في تلك الجزيره التي في البحر رواه من النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والحديث فيه في الصحيح وكذلك في صحيح البخاري رواه معاويه ابن ابي سفيان عن مالك ابن خامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق الى من الصلاح وقد روى العبادله عن كعب الاحبار قلت قال ابن كثير قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعه من الصحابه هذا رواه الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري عن مالك وهما من شيوخي وكذا روى عن عامر شعيب جماعه من الصحابه والتابعين قيل عشرون وقيل بضع و70 فالله اعلم ولو سردنا جميعا ما وقع من ذلك لطال الفصل الجدا يعني هذا واقع عند عند السلف أن عالم يروي عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه ولذلك قال وصح روايه جماعه من الصحابه عن التابعين ثم قال ابلغ من ذلك كله يعني واعظم قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وبين الكعب وقال امرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا سوره البينه قالوا من فوائده الا يمتنع الفاضل من الاخذ من المغضول يعني مما يستفيده من, من هذا النص قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ان الله عز وجل امرني أن اقرا عليك لم يكن الذين كفروا البينه وفي لفظ امرني ان اقراك القران قال وسمان قال نعم فدرفت عيناه قال ابن الجوزي المشكل كشف المشكل اما قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ف أبي ابي وخاصه بذلك تشريفا له وتخصيص هذه السورة يمكن أن يكون لانها تحتوي على التوحيد والرساله والقران والصلاه وذرفت ايسان قال النووي شرح مسلم وقيل قرأ عليه لي سنن عرض القران على حفاظه البارعين يعني قراءه القرآن على حفاظه البارعين هذه سنه نبويه سنة نبوية واخذ أو عرض الأكبر على الاصغر كذلك سنة نبوية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل يعتبر ماذا؟ تبر تشريعا وما فعل ذلك إلا من أجل أن يتعس به عليه الصلاه والسلام قال وقر قيل قرأ عليه ليسن عرضا القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لادائه وليسن التواضع في أخذ الإنسان قرانا وغيره في اخذ الانسان القرآن وغيره من العلوم الشرعيه من أهلها وإن كانوا دونهم في النسب والدين والفضيله والمرتبة والشهره وغير ذلك اذا هذا له أصل او لا اقول له اصل فيه بالشرعي في اذا اخذ الاكابر عن الاصاغر هذا معلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من فعل الصحابه رضي الله تعالى عنه لذلك قال صحه روايه جماعه من الصحابه عن عن التابعين اذا هذا الأدب يتعلق به بطالب العلم ويتعلق به بالعالم أنه متى ما وجد الفائده حينئذ أخذها ولو كان ممن هو دونه في النسب أو في المنصب أو الجاه لكن بشرط ليس الأمر مفتوحا بحيث ياخذ عن كل من هب ودب بل لابد ان يعرف ان هذا من أهل العلم الذين هم اهل ان يؤخذ عنهم اليس على على اطلاقي على يقيد به كلام العلم في هذا المقام لانه لو لو اخذ العلم عن غير اهله لجاز ان يؤخذ عماد عن, عن الجهلة رجعنا إلى ماذا الى ان يطلب العلم عند الجهال اذا ما الذي صار ميزه لاهل العلم وهذا لا يكون البت اذا يقيد كل كلام العلم في هذا المقام يقيد بماذا بان يكون الذي يؤخذ عنه ممن هو دونه او قرينا الى بما يشترط في الاكابر لانه يشترط في الاكابر ان يؤخذ عنهم طالب العلم إذا كان عنده ماذا اهليه العلم والتعليم أن يكون أخذ العلم عن اهله وان يكون متفنا كما جاء في كلام النووي رحمه الله تعالى ثم ذكر الثاني عشر وما يتعلق به الاشتغال بالتصنيف والجمع والتاليف اذا لنقف على هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين